أما يفعل الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيم أما بعد فإن أضلق الحديث كتاب الله وخير الهدي خير محمد صلى الله عليه وسلم وشغل أمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد نستكمل بإذن الله تبارك وتعالى الكلام عن قواعد في فقه البيوع استكمل الكلام عن قواعد قواعد البيانات في تقريب فقه المعاملات فعندكم رابط الرسالة اليوم بإذن الله تعالى مع المحاضرة السادسة المحاضرة السادسة في فقه البيوع من فاته المحاضرات السابقة بيرجع إلى قناة أباب الخير على تيليجرام فيها بفضل الله كل المحاضرات مسجلة اليوم مع المحاضرة السابقة وقاعدة أخرى من قواعد شفق البيوع ولكن كما تعودنا سؤال نطرحه ويكون الجواب عليه في نهاية الدرس سؤال يتعلق بالمحاضرات السابقة سؤال اليوم بيقول سؤال اليوم يقول اذكر امثله ثلاثه اذكر امثله ثلاثه لما جوز الشارع نفعه دون بيعه اذكر امثله ثلاثه لما جوز الشارع نفعه دون بيعه نوتن السؤال اذكر أمثلة ثلاثة لما جود الشارع نفعه دون بيعه. ذا كان السؤال ده متعلق ب المحاضرة السابقة. فازن إن حيكون الكلام فيه واضح والأمر حيكون سهل إن شاء الله. مع محاضرة جديدة وهي المحاضرة السادسة. قاعده جديده صفحه انا عندي صفحه 48 القاعده الرابعه القاعده تقول كل ما حرم كل ما حرم بينهما ربا الفضل حرم بينهما ربا النسيئه لا عكس كل ما حرم بينهما ربا الفضل حرم بينهما ربا النسيئه لا عكس حد كتب سؤال اليوم يا كل ما حرم بينهما ربا الفضل حرم بينهما ربا النسيئة لا عكس هذه محاضرات هذه قاعدة اليوم نعم أذكر أمثلة ثلاثة لما جوز الشرع أو الشارع نفعه دون بيعه عندكم صفحة 33 آه, لا حرج نقول أولا هل منكم احد درس الربا من قبل ولا هذا اول العهد هل منكم احد درس فقه الربا بشيء من التفصيل من قبل ولا هذه اول مره عشان بس يعني نتعرف على الارضيه قبل ان نخوض في الدرس لا هل منكم من درس لا ولا اللهم has taught علما and لكتابك us نبيك صلى الله عليه وسلم نقول Bible نحتاج the Bible وقلم كما تعودنا في كل need to use هذا الدرس ليس بالهين درس اليوم يعني لذلك done كثير بيقول عن this so يقول باب paper من not in this من فيها paper is كثير يقول ان باب الربا من اشكل الابواب على كثير من أهل العلم لذلك عمر الخطاب يقول يعني ثلاث وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاهد إلينا فيهن قال الجد سالت الجد في المواريث والكلالة ايضا هذه في المواريث قال هو أبواب من ابواب الربا يعني يقصد بذلك ان هناك مسائل شائكه مسائل فيها يعني اشكالات لذلك بنقول ان هذا الباب يعني ليس بالهين يحتاج الى تركيز وكتابه لأننا كما ذكرنا من يعطي يأخذ بمعنى من يعطي الدرس كليه التدبر والاستماع إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد إن في ذلك لذكرى ها لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد نحتاج إلى أتدبر ويهدان في الدرس نقول أولا الرب نعطي المقدمة ليست عندكم في الرسالة هذه المقدمة ليست عندكم في الرسالة فيعني في كما ذكرنا نوادر الذي يعني لا يحسن الكتابة بسرعة ممكن يسجل الدرس يعود إلى الدرس في القناة لكن لابد من الكتابة حتى لا يحصل يقول شيخ لم أفهم أنا كما ذكرنا بالكتابة والتدبر والاستماع إن شاء الله الأمر يكون سهل يسير وتذكروا أن المرء يؤتى الفهم بنياته. يؤتى المرء العلم بنيته ويؤتى الفهم بنيته بمعنى الله عز وجل عالم بذات الصور فمن يرى الله عز وجل فيه صدق النيه وكليه الاقبال وصدق النيه في في الطلب يوفق وتفتح له ايه الفهوم لذلك الصبكي بيقول في فتاوي أن هذا العلم ليس بكثرة السنوات وليس بكثرة الطلب إنما فضل الله يؤتيه من يشاء وإلا فقد يفتح على المرء في سنوات قليلة ما لم يخطر له على بال ومن الناس من يقضي عمره في العلم ويكون زاده, قليل ويكون زاده قليلا كلام من زهد اليوم السوفي فالإنسان مثلا عنده أربعين مثل سنة لا يأس يقول ماذا سأتعلم وكيف وقد بلغته من العمر هذا الأمر ليس بالسنوات قد يقضي الإنسان عمره في العلم ويكون بضاعته في العلم قليلة وأخر بصدق نياته في سنوات معدودات يملأ الدنيا علما وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء اللهم ارزوحنا العلم وبارك لنا في أعمارنا وعلمنا واجعل علمنا خالصا لوجهك ولا تجعل لاحد فيه شيئا الردا في اللغه هو الزياده قال تبارك تعالى ترى الارض هامده فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت وقال عز وجل ان تكون امه هي اربى من امه فالربا في اللغه يقال ربا الشيء اي زاد ربا الشيء اي زاد في الاصطلاح اي في الشرع نعم نعمل عذنا عبد السلام وابن حزم نعم هو ال ال دينا في الاصطلاح عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل ثانوي تمام ال دينا هو عقد على عوض من شغل الكتابة. عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل حال العقد أو مع التأخير في البدلين طب انت أسهل قالوا الزيادة في أشياء مخصوصة هذا تعريف ايسر تعريف لمفهوم الربا هو الزيادة لأن الرب هو الزيادة لغة فتعريف الربا في الاصطلاع في الشرع الزيادة في أشياء مخصوصه لماذا قلنا أشياء مخصوصة؟ لأن الربا لا يجري في كل الأصناف التي يتباعها الناس إنما في أصناف محددة وتيأتي بيان ذلك والربا من خطورته ان جل المعاملات الفاسدة في الشرع طرا كثير منها يدخله الربا لذلك اشتهتان بيقول ان اساس فساد العقود في المعاملات يرجع الى امرين قال الربا وما يؤدي اليه والغرر الفاحش الغرر الفاحش عندنا الربا ينقسم الى قسمين ربا الفضل وربا النساء بفتح النون النساء يسمى النساء نحن عندنا كلمة نساء ونساء ونساء النساء للمرأة وليس لا مفرد من جنسها يعني مفرد نساء امرأة ليس لا مفرد من نفس ايه الكلمة النساء بالكثر هي المرأة الـ الـ الـ الـ الـ المرأة، وبالفتح النساء والتأخير ما ننسى من ايه أو ننسها ما ننسخ من آية أو ننسها يعني او ننسها أي نؤخرها ليس من النسيان حشاء الله أن ينسى ما ننسخ من آية او ها ننسها في قراءة او ننساها أي نؤخِرها، فبالفتح النساء والتأخير وبالضم او بالكسر هي المرأة نساء وبالضم نساء من الإساءة كما قال الشاعر فيوم في النساء ويوم النصر إذن الربى نوعان ربى الفضل وربا النساء في ربى النساء هو الذي كان أغلى استعمالات أهل الجاهلية ربى النساء كان هو أكثر استعمالات أهل الجاهلية وكانوا ياكلون الرب اضعافا مضاعفة يأتي احدهم مثلا يحتاج إلى قرض فيقول له صاحبه أقرضك ما تشاء على أن ترد إلي المال ها زائدا تقترض ألف تردها ألفين فهذا هو رب النساء وكان هذا أكثر انتشارا من رب الفضل أما ربا الفضل مثلا كان الذي يبدل صعب صاعين أو جرام بجرامين. أو النساء النساء من النسيئة. ها نعم إنما النسيئة زيادة في الكفر. لو تأخير الأشهر الحرم. إذا بنقول أن نوعان ربا النساء ربا النساء ويسمى النسيئة أيضا، يسمى النسيئة، ويسمى النساء كلاهما صحيح. نبدأ في فقه الربا بشيء من الإيجاز والتوضيح، بشيء من الإيجاز والتوضيح. أن أحكام الربا تدور على أحاديث أربعة. اكتبوها لنا مهمة. درس الربا يمكن لنا أن نلخصه في قواعد أربعة وفي أحاديث أربعة. سهلا كده سنلقص درس الربا في أحاديث أربعة سنسير عليها وفي قواعد أربعة الأحاديث الأربعة هي اولا قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي تعلمونه جيدا الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح من اصاف سته مثلا نص على الذهب والفضه والبر والشعير برغل القمح ثم الحنطه الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح قال صلى الله عليه وسلم في الحديث قال مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فمن زاد فقد اربا حفظ الحديث سوف نستخدمه كثيرا الحديث الثاني قوله صلى الله عليه وسلم إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم هنا سلم استخدم كلمه كلمة الأصناف إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان هذا بيد الحديث الثالث الذي سوف يعني ينفعنا في درس اليوم وهو بيع السلم من أنواع البيوع المشروع بيع السلم يعني بيع السلم أن الرجل يدفع المال مقدماً ويأخذ الطعام مؤخراً تاجر مثلاً عنده مال وما ومعرفش يزرع منف الزراعة ومزارع عنده أرض لكن معهوش مال ينفق على الأرض فالتاجر يعطي المزارع مال مقدماً ويقول عندما يخرج الحصاب تأتيني به لسموبيع بيع السلم ويكون هذا في في في الزروعة في غير الزراعة في النجارة في في, في نعطي مثال بالزرع مثلا ها فبيع السلم يعني ايه؟ تاجر من معه مال ولكن لا يجيد الزراعة وعندنا مزارع عنده أرض ولكن ليس معه مال ينفق عليها فأتي التاجر مثل تاجر بطيخ مثلاً فيعطي المزارع مال مقدما يقول انفق على الأرض والشير السماد والبذور وكذا وكذا وعندما يخرج الثمرة تأتيني بها فهذا التاجر دفع المال مقدما وسوف يأخذ الطعام في موعد محدد بعد شهر بعد أكثر كذا كم حديث قلناهم ثلاثة الحديث الرابع هو حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهون عند يهودي على صاع من شعير نبدأ بقى الكلام اللهم ارزوكم فهم والعلم اللهم لا فهم إلا ما فهمتنا أنك أنت العليم العظيم ولا علم لنا إلا ما علمتنا أنك أنت العليم الحكيم اللهم يسل لنا الأمر إذن ذكرنا أربعة حديث سوف نطبقها الان نأتي بقى القواعد الأربعة قبل أن ندخل القواعد الأربعة اعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في أول حديث عندكم نحن ذكرنا ذكر كم صنف ها التي يجر عليها حكم الربا هل ذكر الخشب؟ هل ذكر النحاس؟ لا، ذكر أصناف ستة فقط. الذهب والفضة، البغ البر والشعير والتمر والملح. هنا العلماء اختلفوا. أيوة، ست أصناف، تمام كده. هنا وقع خلاف بين العلماء، وهو هل الأصناف البيبوية التي يجي فيها الريبا والريبا الكبيرة من الكبائر ها ديرهم الريبا عند الله أشد من 36 زنيا فأذنوا بحرب من الله ورسوله الريبا أمره عظيم هل أمر الريبا يجري فقط على هذه الأصلاف الستة التي هي في الحديث وهذا قول الظاهرية ها أم يجري على هذه الأصلاف الستة وعلى غيرها من الأصناف التي تشترك معها في نفس العلة نول تاني, نول تاني. نص الحديث على اصناف سته ولدي مثلا مهمه جدا حيبان عليه احكام كتير جدا هل الخلاف بيقول هنا هل نقول أن الربا الذي هو كبير من الكبائر قاصر فقط على هذه الاصناف السته وما سواها لا يجفي حكم الربا أم يكون على هذه الأصناف وعلى غيرها مما تشترك معه في نفس العلة فعند الظاهريه قالوا ظاهريه بن حزم قالوا وبدأ كلام والشوكاني قالوا الربا لا يجري إلا على هذه الأفماض فقط إذا لما تسألهم مثلا هل يجري الربا في العدس في المكرونة ها في الأرز مثلا في الأموال النقدية اللي بيسموها عندنا الفلوس يقولون لا نص النبي على السنة ستة إذا نقتصر على الدليل ده قول من يجمع قول الظاهرية ها فهما الذين قالوا أن الربا لا يجري فقط إلا على الاصناف السته قالوا هذه امور تعبديه يعني امور تعبديه قالوا أن الله تعبدنا بهذه الاصناف لحكم لا يعلمها إلا هو فنحن نقف حيث اوقفنا الدليل يعني الكلام كلامنا مش فاهمين بعض بنوضح نوضح يعني ينفع حد يخترع صلاه سادسه ويسميها مثلا يسميه مثلا صلاه الانابه لأنه ما ينفعش الصلاة خمسة والصلاة تعبودية ما ينفعش أنت تزود صلاة من عندك وهذا يكون اختراع ها؟ فالذي يقول أن الربا يجري فقط في الأصناف الستة ها؟ قال كذلك كما أن الصلاة خمسة لا نتيجة عليها لأن هذا أمر تعبدي فكذلك الربا ست أصناف وهذا أمر تعبدي فمن زاد فقد اخترع في الشرع والقول الثاني والذي عليه الأئمة الأربعة ان هذه الأصناف علتها ليست تعبدية هذه الأصناف ليست تعبدية بل هي معللة مش واضح نوضح عند ال وهذا الراجح قول الماركية والشافعية والحنابلة والحنفية قالوا أن هذه الأصناف الستة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ليست تعبدية بل هي معللة يعني معللة يعني ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لعلة فكل صنف يظهر ولو بعد ألف سنة توفرت فيه نفس العلة تجري عليه أحكام الرب. مش واضح؟ تمام؟ نقول تاني. أنا عندي حاجة اسمها شيء تعبدي، حاجة اسمها شيء معلل. شيء تعبدي الإنسان أن لا يدخل العقل فيه. الصلاة خمس صلوات، رمضان شهر واحد، الحج إلى للكعبة دي أمور تعبودية. لا مجال للعقل فيها. إذا دخلت على ربك في الأمور التعبودية فضع عقلك تحت حذائك. خلاص قاضي الأمر. أما الأمر المعلن اللي هو في إعمال العقل، فهذا يسعون فيه الاجتهاد لأن العلة مصدره العقل. ها واستعمال العقل في بعض بعض المشريعية هذا غير ممنوع. ها فاعتبروا الأفكار. ها وربنا ذكر التفكر والتدبر والإعاقال الأمور. فالراجح عشان من توفي الذي عليه أم الأربعة. أن الربا يجري في هذه الأصناف الأربعة الستة للذهب والفضة والشعير إلى آخره وكل صنف يظهر وتتوفر فيه نفس العلة التي في الأصناف الستة سيجري عليه حكم الربا إذا من الأربعة اتفقوا على أن الربا ليس محصورا في هذه الأصناف الستة بل فيها وفي غيرها مما تتوفر فيه نفس العلة ما بعد ان اتفقوا على ذلك اختلفوا قلنا لماذا؟ اختلفوا بقى في تحديد العلة دي بعد ان اتفقوا على ان هذه الاصناف معللة وليس التعبودية اختلفوا ما هي العلة التي سوف نرتكز عليها لكي ندخل مثلا سنف معين او نخرج سنف معين لاننا طبعا يعني ادى هتفر في ايه لما نحدد العلة لما نص النبي صلى الله عليه على الذهب لما نص على الفضه هل لان الذهب دي بيسموها تنق... بيسموه بيسموه المناط في الأصول يعني تنقيح المناط يعني لما اناط المناط لما أناط الشرع ها الربا بالذهب والفضه هل لان الذهب والفضه بيوزنوا هل لان الذهب والفضه شكلهم جميل هل لان الذهب والفضه ثمن هذه الأشياء نفس الكلام أيضا لنقلات الشرع اللي ده بالشعير والتمر هل لأنها مطعومة؟ أم لأنها توزن أم لأن الناس يحتاجون عليها؟ هذا ما يسميه إيه بقى؟ السلام عليكم كده هذا ما يسميه تنقح المناطق يعني نديكم مثال أسهل طيب حديث نحن قلنا بارح العربي الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ينتبه لحياته فيقول هلكت يا رسول الله وقاته على مرأة في نهار رمضان. فالسالم في الفناء الحديث قال عليك الكفارة. فهنا بقى إن في حاجة لما تنقح المناط. لما أوجب النبي على هذا الرجل كفارة مغلظة. هل لأنه عربي؟ بالطبع لا. هل لأنه ينتف لحيته؟ وملتحي مثلا؟ بالطبع لا. هل لأنه أفطر وصائم؟ بالطبع لا. لأنه الذي يفطر وصائم في يوم نفي. ليس عليك فرم الله إذا العلة صحيحة التي أجابت الكفارة عليه أنه خرق الصوم في رمضان والرمضان لو عرمة ليست كوا ليست عشان ما نتوش نرجع مرة تانية هنا برضو نص النبي على أصناف ستة فالعلماء بعد أن اتفقوا على أن هذه الأصناف معالنة وليس تعبدية ولنا أن ندخل غيرها اختلفوا بقى طب العله التي من اجلها نص النبي على هذه دي بسموها بسموه تنقح المناط خلاصه الدرس اختلف فيما بينهم هل العله لان هذه الأشياء توزن الحلبي قالوا ايه نص النبي على الذهب والفضه لانها توزن وبالتالي ندخل مع الحديد لانه يوزن والنحاس يوزن والقصدير يوزن ف... ف... طب ايه ثمره الخلاف طمت خلاف الذي نص على العلة معينه سيدخل غ... سيدخل مع ذهب الفضه من فيه نفس العله مثال كده ايه الحنابي قالوا نص النبي صلى الله عليه وسلم على الذهب والفضه لانها توزن وعليه قالوا ندخل في الاصناف الربويه الحديد يبقى الحديد جنس ربوي ينفع تبيع كيلو حديد ب كيلو حديد هل هذا يكون ربا مثلا الله والله اعلم واعلم في ذلك ان العله في الذهب والفضه مطلق الثمنية هذا قول الملكية والشافعية ورواية أحمد واختيار شيخ الإسلام نتامية وابن القيم يعني مطلق الثمنية مطلق من الإطلاق الثمنية إن هو شيء بيكون ثمن ويعوا ويشترى له قيمة عند الناس يبقى الذهب والفضة يجي في يجي في أحكام اللي وكل شيء يظهر ولو بعد ميت سنة بيكون ثمن للأشياء تجري عليه أحكام الربا لذلك مين مالك بيقول إيه؟ بيقول لو أن الناس اصطلحوا على قطعة جلد فجعلوها ثمن للأشياء لا جرى عليها أحكام الربا مش فاهمين. نقول تاني، مين مالك بيقولي لو الناس مجتمع معين مثل زي, زي مصر قالوا احنا نتعامل تعامل بال بالجلد اللي مع قطعة جلده وتبعتي عشرة يبديت عملة بين الناس والبنك هيشتغل بها والناس ها واتفقوا على كده أصبح الربا بيجري على الجلد مش عشان هو جلد لكن عشان هو سمن للأشياء له قيمة ها مثل آخر حاضر النهاردة لما إنسان يخش على محل بورقة 100 جنيه ورقة طبعا هل ورقة هل ورقة زادت ريعية ما علا دي, دي ورقة لكن البنك المركزي الورقة دي ما طبعا أهمية دي لها قيمة بين الناس يباع ويشترى بها وثمن للأشياء فالناس اصطلقوا يعني اتفقوا فيما بينهم على أن هذه الورقة وإلا ما يكون في قيمة وإلا ما يكون في ذاتها لا قيمة ولكن اتفقوا على أن هذه الورقة اللي هي فئة مئة جنيه دي ثمن للأشياء فالذي يمتلك هذه الورق يكون بين الناس غنيا ويكون مالكا للقصور والسيارات ويكون يجب عليه الربا ويسميه الناس غنيا لذلك تاجريا يجي للريف على الذهب والفضة اللي مفي الحديث وعلى كل شيء يكون ثمن للأشياء سواء كان ورقة مكتوب على مجن قطعة جلد ها مثلا الناس اللي بالخشب مثلا مثلا بالخشب وجعلوا ثمن يعني ثمن للأشياء يعني له قيمة ها ولله رواج رائج بين الناس بدليل ايه مثلا ن ندي مثال لو الدولة في مصر مثلا لازم ها ال ال ال الجناهات الورقية وحيتعاملوا مثل بالعملة المعدنية بالعملة إيه معدنية هنا حنقول أن الربا لا يجري في الأوراق النقدية ليه ما لأنه ليس ثمن للأشياء وأصبح الربا حيجري فين بقى الربا حيجري فين في العملات المعدنية فقط يبقى الشرع بينظر لإيه بيضور مع الأشياء التي تكون ثمن للأشياء يبحث عن الأشياء اللي بتكون سامة بين الناس بيتعاملوا بيها هي أصل القصة بدأت زي أصل القصة إن في القديم كان الناس يتعاملون ها بالدنار دنار والدرهم ولكن مع صعوبة حمل الدنانير في السفر وفي الطرق صعوبة حمل الدنانير وفردة فقالوا أن هذه الدنانير والدراهم نحفظها في مكان ما ونصدر مكانها أوراق نقدية يسهل حملها ويسهل التعامل بها لذلك كان في القديم كانوا لا يصدرون ورقة مالية إلا ولها إلا ولها ظل في البنك يعني إيه واحد مع 100 دينار ذهبي مثلا بيروح البنك بيسلمها وياخد ورقة تفيد ها أنه يملك 100 دينار تسجر بس, بس لا تتعجل الله استعاني الخلاصة نص النبي صلى الله عليه وسلم عز على ذهب والفضة العلة اختلفها العلماء بين قائل أن العلة هي الوزن وبين قائل أن العلة هي الثمانية والراجح أن العلة في التنصيص على الذهب والفضة هي مطلقة ثمانية فكل شيء يتعامل به الناس ولو بعد ألف سنة يتعاملون به بيع والشراء هذا يجري عليه أحكام الربا وتجب فيه الذكالك النصاب وتجري عليه احكام الربا هذا في ايه في ندخل على التمر الشعير والبر والملح ايضا اختلف العلماء لما نص النبي على هذه الاربعه هل لانها تكال هل لانها تتدخر هل لانها مطعومه الراجح قول ايضا الشافعي وقول قديم للشافعي وقول قول احمد مفتي شيخ أن في هذه الأشياء الأربع أنها مطعومة ومكيلة وابتذخر يعني تذخر ممكن إنسان يخزنها في البيت يعني مطعومة يعني معاش الناس عليها ها البيت لا يستغني عن الطمر مثلما قال بيت لا طمر فيه جيع الأهل ولا يستغني عن الشعير ولا عن الملح ملح وإلا ما يكون طعاما فهو يصلح الطعام ها فهذه أشياء أساسية فكل طعام يظهر ويكون مطعوما ومكيلا ومدخرا تجري عليه احكام الربا زي مكرونه الرز العدس الفول الفول يعني اساله المصريين عن الفول ها يعني صباح المصريين لا لا يعترف إلا بالفول الله استعن كده قلنا اربع احاديث في احكام الربا قلنا الراجح قول إما الأربعة أن هذه الأصناف ليست قاسرة على الأصناف الستة بل تتعدى إلى غيرها مما تتوفر في نفس العلة نأتي بقى القواعد الأربعة التي تلخص لكم درس الربا كل هذه مقدمة وإن, وإن اقتصر درس جمعة مقدمة وفهمت فلله الحمد والمرة جاء نبقى القواعد أما عجبت سيب درس الربا كما, كما قال ابن كثير من أشكل الأفواد خاصة على ما علمت أنكم أول مرة يعني تدرسوا درس الربا فإن فهم في أول مرة يكون أولاً فضل الله، ثم لحسن استماعكم، ولا ثالث لا أمور. والله العظيم. اللهم استعان نمسك القلم ونكتب القاعدة الأولى التي درسنا قلنا أربع قلنا قواعد لبى قلنا أحاديث لبى وقلنا مقدمة عن مسألة العلة وعدم العلة وقلنا الراجح أن النبي نص على الذهب والفضة لأنها ثمن الأشياء. وعليه فإن استعمل وإن استبدل الناس الذهب والفضة بأي شيء وجعلوا ثمن بينهم يجل في أحكام الربا وكذلك العلة في المطعمات الأربعة التي يأتي في الحديث أنها مطعومة مكينة مدخرة فكل طعام يظهر يكون مطعوما مكينة مدخرا تجري في أحكام الربا نأتي القواعد التي تلخف لكم درس الربا القواعدة الأولى إذا اتفقوا في الصلف والعيلة، فتبي نتكلم بعد عن إيه؟ عن المعاملات بين الناس في الأصناف اللبويّة. لا نتكلم على السيارات السيارات ليست جنس لبوي. الخشب ها ليست جنس لبوي. الزجاج ليست جنس لبوي. ها الجلد، الهواتف الجواله، ها القماش، كل دي خارج موضوع اللب. لي لأنها ليست ثمن الأشياء. وليست مطعومة ومكينة الضهر. القاعدة الأولى إذا اتفق في الصنف والعله بنكتب ولا فن الدرس ولمنا الورق وراوحتهم أنا أعذر من يستمع لدرس لبا أول مرة يعني أنا أعذر صراحة لأن الأمر الامر إيه في نوع من الصعوبة القاعدة الأولى إذا اتفق في السنف والعلّة رأي يعني منتشر نعم نكتب بعد كده هنوضح إن شاء الله أولا القاعدة الأولى إذا اتفق في السنف والعلّة يعني إيه اتفق في السنف والإيه إحنا قلنا طب آسف آسف أنا في شيء نسيته نسيتهم جداً في شيء لا لا لا لا دعكم من حزب الله دعكم من من من في شيء في شيء نستمهم هامة جدا. هنعمل هنعمل دائرتين نعمل دائرتين الدائرة الأولى ها هنكتب فيها جنس الأسماء نعمل نرسم دائرتين الدائرة الأولى كبيرة نكتب بيتني نكتب داخلها إيه ها جنس الأثمان درس الثانية نكتفى جنس المطعومات. أنا كان عندي كم جنس كده؟ اثنين. كما هو مثلا الجنس البشري. عندي جنس المطعومات وجنس الأثمان. في دائرة جنس الأثمان هطلع منها إيه؟ ها سهمين. هيطلع منها الذهب والفضة. ها هيخرج من دائرة جنس الأثمان يخرج سهمان. السهم الأول هو الذهب. والثاني هو الفضة وكما ذكرنا إيه اللي حيوقاص على الذهب والفضة كل كل عملة اتعامل بها الناس عند الدقرة الثانية اللي هي دقلة جنس المطعمات نخل ميلة كم سهم لو في الحديث أربعة طم شعير بر ملح ويوقاص على ذلك كل طعام يكون مكيلا مطعومة مضخرة واضح كده هو واضح هو نيجي بقى القاعدة الأولى هو هو ي... إذا هو في هو هو يعني هو هو هو هو هو هو هو واحد. هو هو الجنس هو هو هو هو هو هو جنس هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو الذهب. الفضه يسمى صنف كما قال سلم اذا اختلفت الاصناف يبقى يخرج من جنس الاسمال صنفان الذهب والفضه ويخرج من دائره جنس المطعمان المطعمات المطعومات اربع اصناف اللي احنا قلناه هو الشعير والحنطه والتمر والملح نيجي القاعده الاولى اذا اتفق في الصنف والعله يعني اتفق في الصنف والعلة؟ ها مثلاً رجل يبيع او رجل مع اخر يعني مع اخيه يتبادل تمر بطمر تمر بطمر هنا ايه بقى السنف واحد والعلة واحدة لان العلة تطمر انه مطعوم مكين مدخر. ها فواحد بيبدل تمر بطمر او ببدل ذهب بذهب بيتعامل بذهب بذهب فهنا ايه لما نيجي انسان يبيع تمر بطمر زي ما حديثنا سلم لما الرجل باع تمر جمع صاع من تمر صاعين من تمر جمع يعني مخلط بصاع من طمر جنيب يعني جيد حديث رجل اتنسلم هذا الرجل ايه استبدل ايه صاعين من طمر سيء بصاع من طمر جيد هنا بقى نطبق بقى تمر التمر اتفق في انتسس ده تمر وده تمر والعله لان العله في الطمر انه مطعوم مكيل مدخر ها فهنا اتفق في الصنف العلة ما هي شروط المعاملة حتى تكون معاملة صحيحة وتخروج من الربا حتى تكون المعاملة صحيحة مسألة اتفاق الصنف, الصنف مع العلة لابد من القبض في المجلس والمماثله الذي يكون صعب صاع ويكون يدًا بيد ما ينفعش صعب صاعين ما ينفعش يقول له حتى صعب صاع وحد انت صعب وحديك الثاني بكرة لازم ايه قال النبي صلى الله عليه وسلم نرجع بالأول حديث حنا كتبناه الذهب بالذهب والفضة بالفضة الاخير قال ايه سواء بسواء مثلا بمثل صعد بصاع يدا بيد لازم يكون في نفس المجلس يدا بيد ادي له صعد يديني صاع في نفس المجلس ادي له جرام ذهب يعطيني جرام ذهب ادي له خمسة جيني ورقة واحدة يديني ايه خمسة جيني في نفس, في نفس المجلس عشان كده بدون الأخطاء الرائجة بتحصل الناس اللي هو فكة عندنا بسموها الفكة ممكن يكون تسمى في بلد تانية الصرف أنا سأجي شيء محمد جابر وشيء محمد إيه؟ في, كل العشرة في كل عشرة جاية يقول لي والله معي سبعة بس خد سبعة دلوقتي يبقى بتعملهم بياخد مني العشرة يقول خد وبعد ساعة تعالى خد ثلاثة تتخيلوا يعني قد ايه الاسف مع كل علمنا في هذه المسائل بنقع في الربا من حيث لا يدري إذا أنت لما بتفك مال ه عشرة مثلا بيسموه الصرف فبتديني سبعة وتقول لي بعد ساعة تأخذ ثلاثة جينة دربة لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بذهب من هذا محل الذهب الزهب الفلوس لأن مال ورق ربا إلا إيه؟ يدا بيد مثلا بمثل أعطته عشرة جنيه يديني عشر ورقات قال لي بعد ساعة قل لي الباقي ما ينفعش يبقى نرجع مره ثانيه القاعده الاولى في حاله اتفاق الصنف والعله ذهب بذهب فضة بفضة تمر بتمر لابد من توفر ايه يا جماعه لابد ان يتوفر شرطان ايه الشرط الاول المماثله صاع بصاع جرام بجرام ايه الشرط الثاني القبض في المجلس طب ينفع ابد الصاع بصاع او في مساله هو بس اقول له هديني صاع وبكره هديكي الصاع بتاعك ما ينفعش لازم يكون في نفس المجلس واضح كده امرأة ذهبت الى محل للذهب مع مثلا السورة فيها مثلا خمسة جرام قديمة فستأخذ من السائر بسورة جديدة ايضا خمسة جرام ها يبقى ايش يوض هنا وهنا خمسة جرام بخمسة جرام في ممثلة بس لابد أن يكون قبض في المجلس ما ينفعش ويأخد سورة ولا بكرة هجيب لك سورة جديدة ما ينفعش يبقى إذا في الحالة الأولى سلف في الذهب إيه سلة الذهب أسألكم بالله نكتب الأسئلة ونخلف الأخير يعني هذا يعني آآ آآ لا أخذ رجال لأن الرجال لا يكون إلا من, إلا من الله صلّى الله عليه الرجاء لا يكون إلا من الله لكن طلب الأسئلة نرجعها في الآخر عشان ما نسلحش إذن القاعدة الأولى عند اتفاق الصنف والعلا يعني اتفاق الصنف قلناها فلوس بفلوس ورق نقدي برخ نقدي ملح بملح لابد من إيه من شرطين ها شرط القبض في المجلس والتماثل الدليل الحديث الأول الذي إيه عندكم وصلت كده ها وصل كده وعندنا أيضا دليل آخر إيه دليل آخر حديث أبي هريرة لما أتى رجل ها بدل صاع من طمر جيد بصاعين من طمر إيه سيء ثم هنا حصل, ممثلة أو حصل قبل نفس المجلس نعم لكن الشرط الآخر لم يقع وهو إيه قولوا أنتوا بقى إيه الشرط الثاني الذي أفزع النبي وقال ها رضوه عينه الربة التماثل أحسن تسير. بس الرب ين يكون ال... يعني الكل قصايح مثلا. القاعدة الثانية القاعدة الثانية وهي إحنا قلنا أول حاجة إيه اتفق فين تكتبوا معي ولا لا في السين والعلة. القاعدة الثانية اختلتف في الجنس والعلة. ها بعد الثانية اختلَف فين رجعوا للرسمة إحنا سدناها علّنا في جنسين كبار مطومات وأثمان وكل جنس بينزل تحته أصناف زي موني كما هو مثلا الجنس البشري في أحمد ومحمد وهند ومصطفى فكذلك يكون عندي جنس مطومات وجنس أثمان هذا الثانية اختلَف في الجنس لما حياخد واحد حياخد سيمف من الدائرة الأولى مع عصيم من الدائرة الثانية اختلَف في الجنس والعيلة زي إيه؟ الذهب بالملح زي الفضة بالتمر. طب نطبع بقى يعني مثال أوقع المال بالطعام واحد هيشتري مال بالطعام ايه الشروط حتى يكون بقى صحيح هنا بقى هنا في هذا في هذه الحالة لا يشترط لا المماثلة ولا القبض في المجلس أحسن تذهب بطمر يبقى الشرطين اللي احنا اشترطنهم في الحالة الأولى هنسقطهم في الحالة الثانية لا يشترط لا القبض في المجلس ولا الممثلة الدليل نرجع للأحديثة نقولها بقى الدليل ها عندنا حديثان الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت احتاج إلى شعير صامن شعير فذهب إلى يهودي فقال يعني أعطيني صامن شعير وصوف أأتيك بالمال يعني بعد فترة فقال اليهودي إن محمدا يريد أن يضايع علي أي مال قال ائتني برهن يهود يهودي فقال اليهودي لأن يسلم أعطيك ما تشاء من الشعير ولكن أعطيني رهنا فأعطاني السلام درع ليكون رهنا عند اليهودي وأخذ الشعير لذلك عائشه قالت إيه؟ مات النبي صلى الله عليه وسلم وذره مرهون عند يهودي نسأل سؤال بقى هل هذا الدرع ثمن للشعير لا درع دوت مجرد ره إذن هذه المعاملة ما الذي وقع فيها النبي أخذ الطعام ها والمال سوف يأتيه بعد أجل هنا مال بطعام ها مال بطعام اختلف في في الجنس والعل هذا جنس المال دواط مطعوم والمال هذا سمن يبقى الجنس مختلف والعلة مختلفة لأن العلة في في الشعير أنه مطعوم والعلة في المال أنه سمن فهنا هنا سلم أخذ الطعام مقدما والمال إلى أجل فماذا كان ان الدرع ليس سمن للشعير ولكن كان رهن سلم لما يدفع المال يأخذ ال الدرع فهنا هذا الحديث دليل على إيه؟ على مسألة إذا اختلص في الجنس والعلا مال بطعام هنا يسقط الشرطان لا يشترط لا القبض في المجلس ولا المماثلة بيع, بيع, بيع مثل كيلو شعير بألف جنيه لا كذلك لا يشترط لا المماثلة ولا القبض في المجلس طبعا دليل آخر يرجعوا للأحاديث التي ذكرناها في أول الدات أربع أحاديث عاديد دليل آخر على صحة هذه المعاملة إنه لا يشترط لا القبض في المجلس ولا المماثلة قلنا دليل حديث اليهودي هو يقول لك هذا هو دليل لك هذا هو والله. لك دليل هو يقول لك ولا لسه يقول لك هذا هو يقول لك هذا هو يقول لك هذا هو هو يقول لا لا ليس هذا لان هذا حديث فيه هذا الحديث الذي ذكرتيه في اخره إذا كان هذا بيد هنا اشترط القبض في المجلس حديث اذا اختلف اذا اختلف الاطراف قال إيه في اخره إذا كان هذا بيد لا انا بتكلم في هذه الحاله يسقط الشرطان لا لا, لا انا عايز الدليل احنا قلنا هذه الحاله الثانيه لا اشترط له القبض في المجلس ولا اشترط المماثله حديث إيش يا جماعة يعني حاولوا تشتركوا معانا بيع السلام أحسنتي ما شاء الله بيع السلام أحسنتم جميعاً بيع السلام عمر عن إيه التاجر يدفع المال مقدما للمزارع ويأخذ الطعام الوسمرة بعد سنة بعد شهرين بعد ثلاثة فهنا ليس هناك لا شرط القبض في المجلس ولا شرط المبادرة بيع السلام بيكون المال مقدما والطعام مؤخر إذن الحالة الثانية يا محمد س... سيدين أحسنتم بيع السلام إذن الحالة الثانية وفيها إذا اختلت في الجنس والعيلة يعني صنف من الجنس المطعومات سوف مع جنس من صنف الأثمان مثل المال بطعام لا يشترط لا القبض في المجلس ولا يشترط بممثلة يبقى الحالة الأولى عكس الحالة الثانية معايا يا جماعة الحالة الأولى اشترطنا فيها الشرطان الشرطين القبض في المجلس والمواسل الحالة الثانية لا يشترط له هذا ولا يشترط ذاك الحالة الثالثة إذا اختلف في الصنف واتفق في العلة نرجع للرسمة إذا اختلف في الصنف واتفق في العلة زي إذا ها. زي إيب إيه؟ أول تاني، اختلف في الصنف هل ينفع أول، في هذه الحالة ذهب بطعام ما ينفعش آه، ذهب بفضه آه أي صح كده الحالة الثالثة، اختلف في الصنف واتفق في العلة زي إيب ذهب بفضه هنا الصنف مختلف لكن العله واحده لان الذهب والفضه علتهما ثمانيه وكذلك تمر وبر ها التمر مختلف لكن العلة واحدة انها تمر الله الحالة الثالثة. تاني. الحالة الثالثة. اختلف في الصنف واتفق في العله, العلة. اللي هي التي ذكرناها ها زي الزهبو الفضة، طب الفضة بقى دليل مثال عم... يكون أوقع، ها؟ مثال عزيز مثال يكون أوقع، زيد من الناس سيذهب إلى العمرة، اللهم ارزقنا العمرة يا رب العالمين، فقالوا له المعتمر له إذا أتى مثل بالتأشيرة إلى بنك معين له ألف ريال. فأخذ المصري اللي معاه يعني أخذ المال المصري عند وذهب إلى البنك ها عشان يصرف ألف ريال يبقى كده حيعمله حبدل ريالات مصرية بريال صعودي. هنا إيه السنف مختلف هذا ريال سعودي وهذا جنيه مصر لكن العلة واحدة لأنك للأشياء فقال له صلا البنك ها اعطيني المثل لازم معك فاعطى فقال له الصراف خذ 500 ريال وبعد ساعه تاخد الباقي يعني مثلا 1000 ريال مثلا كمثال بيعملوا 5000 مصري فالصراف في البنك الموظف اخذ ال 5000 مصري وقال له خد 500 ريال وبعد ساعه تاخد 500 ريال الثانيين نقول له خلي بالك ده ما ينفعش قال ليه نقول له حديث ناس السلام بقى ارجعوا الحديث اللي انا عليهم. عليكم انا وحديث فيهم حيصطق في هذه الحالة اي حديث في الاحاديث الاربعه يصطح في هذه الحالة هذه الحالة الثالثة ايو حديث يا جماعة جاهز علي ان اللي بيجاوب اتنين بس او ثلاثة والباقي يعني ايه اما ان هو لا يستمع الى الدرس انسحب واما ان هو مش فاهم وكيلهما يعني نحذب اه حديث الذي امليناه قوله صلى الله عليه وسلم اذا اختلفت الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان هذا بيد يعني إيه؟ اذا اختلفت الاصناف ريال مصري ريال سعودي ها بي مصري هنا الاصناف مختلفه فبيعوا كيف شئتم بيع الريال السعودي ب مصري اذا كان هذا بيد يبقى لازم يكون وأنا ببدل العملة ها لا أبقي شيئا لو الخمسة آلاف مصري بيعملوا ألف ريال سعودي أدفع خمسة آلاف وأخذوا ألف كمدة اللي يبقى لك ريال واحد أقول لا أوه. هذا مال وهذا مال لا كلا هو مال نعم لكن السلفه مختلف ليه؟ يعني السلفه مختلف ان دوت أحسنتي ده سؤال مهم ها سؤال يقولي طب ما هذا مال وهذا مال نقول ايه نقول هذا مال وهذا مال هنا العلة واحدة لكن ده صنف وده صنف يعني ده صنف وده صنف ان ده عملة مصرية ودي عملة سعودية فهم مشتركين في نفس العلة انها سمن للأشياء ولكن الصنف مختلف عن الصنف مختلف الصنف مختلف لان كلاهما عملة غير الأخرى وإلا طب ما ذهب مال والفضة مال ينفع أبدل ذهب بفضة بالأجل ما ينفعش ها ينفع أروح اشتري ذهب بالتقسيط أيوة مثال دمهم جدا احفظوا معايا امرأة ذهبت وسمعت أن رجل المال من بائع الذهب أراد أن يؤثر على الناس فقال اعلموا أيها النساء أن الأمن قد ضاق عليكم وأنا سوف أبيع لكم الذهب بالتقسيط التي لا لا تستطيع أن تشتري ذهبا نقدا الذهب نقدا سوف أفتح لكم باب التقصيد الإسورة بألف تدفع مئتين مقدما وكل شهر تدفع شيء نقول له هذا التيسير حلمه الشارع فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار إسرهم ما لم يكن إسمًا فانت تقف جزاك خيرا لانك اردت التيسير ولكن هذا التيسير يصادم الشر طب ما دليل حرمه بيع الذهب بالتقسيط الصوت الصوت واضح الصوت اضع سوالي الصوت قطع قطع ثم عاد يعني كده كويس وصل طب واحنا قبنا فين عشان لازم اكمل من حيث وقفت انا قفنا فين بالضبط ها. وقفت فين عشان نكمل طيب وقفنا فين عشان نكمل من حيث وقفنا المشكلة فقط في فانت عندنا يدا بيد وقفنا فين عشان نكمل طاب يا جماعه اه السلام عليكم طب احنا ايوه وقفنا فين عشان نكمل عند رجل اه اه احنا بنقول ايه آه. ان رجلا رجلا من بائعي الذهب اراد ان يسر على الناس على النساء خاصه فقال اعلم ايها النساء ان الامر قد ضاق عليكم وانا سوف أفتح لكم باب، بيع الذهب بالتقسيط، ووضع إعلانا في المتاجر وفي في في أنه سوف يفتح مجال بيع بالتقسيط. قلنا له جزاك ك... الله خيرا على أصل نيتي، ولكن نرجع إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هل سعيش قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أي ما لم يكن اسمه، فهذا نعم باب تيسير على النساء، ولكن هذا فيه اسم بل فيه كبيرة كبيرة ربة فقال لنا يا طلاب العلم ما دليلكم على حرمة ما أفعل فالذي يعني يحرم على الناس هذا اسمه عظيم وأن تقولوا الله ما لا تعلمون ها كل من حرم زينة الله وأن تقولوا الله ما لا تعلمون وين دليل تحريم فسألنا كطلاب علم ما دليلكم على حرمة بيع الذهب بالتقصيد؟ هل سنقف نضربه أخو في أسدادس أم نجيب عليه؟ أوه رجل أشكل علينا قال أنا ما أردت إلا خير لا لا لا لا يا جماعة وين دليلكم على حرمة بيع الذهب بالتقصيد؟ احسنت ابن سرين احسنتي صح نجيب عليه ها نجيب عليه طب ماشي فين جواب عليه طيب يا جماعة لا لما اقول الدليل نقول قال وسلم وين الدليل ايه لم يوجي بالجميع سوف اغلق الدرس ونقول نكتب هذا القادر بالله عليكم الامر كده صعب جدا السلام عليكم لا لما اقول الدليل محدش يقول لي ذهب حد قال لي الذهب يؤكل مبروزا انا وين الدليل هذا الدليل ها الدليل لابد ان يقول ده حديث مين ده الحديث يا جماعة دليل، فمت ايه على حرومة بيع الذهب بالتقسيط؟ اللهم مستعان الله الذهب بالذهب؟ لا. لا لا لا لا. أنا بقولش بقول ذهب ذهب بود ذهب بفلوس ذهب بمال. فيه المرض تشربها الذهب ب بذهب تشرب المال ها أيوة تمام ممتازة أحسنتي أحسنتي ما الرحمن الدليل في قوله صلى الله, صلى الله. يعني عندكم في الأديله والله العظيم والله أقسم بالله يعني الله مستعان صل الله وحده إحنا ع عاملكم أحاديث تسير عليها أمر سهل جدا الدليل في قوله صلى الله عليه وسلم إذا اختلفت الأصناس ذهب بماله دهب بفروز بمال فبيعوا كيف شئتم بيع الجرم بألف دين إذا كان يدا بيد نفس كدة والله العظيم أحاديث أربعة التي ذكرناها أن أيضا ما تكون على فهم المسألة دليل بيع ذاب بالتفصيل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اختلفت الأصناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد إذن حالة ثالثة ل نطيل وقد أصفرنا ونعتذر يعني عن الطالب الحديث الحالة الثالثة إذا اختلها في الصمف والتفاق في العلة مثاله ها ذهب بفضة أو ذهب بمال أو طمر الدر أو طمر بملح ها لك أن تضيل مثلا ألف كيلو ملح بألفين من الطمر بشرط إيه إذا كان يدا بيض يبقى كده عندنا كام حاله يا جماعة. عندنا حالات ثلاثه ذكرناها الحاله الاولى اوجبنا فيها الشرطين الحاله الثانية اسقطنا فيها الشرطين الحاله الثالثه اوجبنا شرطا واسقطنا شرطا واضح الحاله الأولى اوجبنا الشرطين قبض ومثله الحاله الثانيه اسقطنا الشرطين لا قبض ولا مثله الحاله الثالثه اوجبنا شرط القبض واسقطنا شرط المماثله الحلقه الرابعه وبه نختم اضلنا عليكم جدا والله مستعان لكن واضح ان جانا مساله مهمه مساله مهمه جدا ها منها مثلا مسألة فكه المال واحد بيقول لك فك لي مثلا اللي بيسموها الصرف بتسمع انكم ايه في تونس او في العراق عندنا فسمى فك ولف يقولوا فك لي المال ده يسمى صرف مثلا في ها كم يقع مثل هذه الأمور؟ يقول لك مثلا عايز فكت يقول له خلاص خود خمسة وبعد ساعة تعود خمسة طيب ما المخرج في كده؟ طب هذه معاملة محلمة سلم الشرع محلمة إلا وأعطى إليه إلا وفاتح بما آخر ما المخرج من هذه المعامله حتى لا تكون محرمه أنا اردت مثلا معي ركبت السيارة بأجرة ثرافة أحسنت، ثم ثرافة صرف لي الثلوث Yes, that's the best thing. It's called the knife. الشرعي حتى نخرج من the knife? Until ركبت get rid فنزلت عند بيتي، For قال لي ليس معي صرف، يعني left my house. The knife said to me that it wasn't the knife. For example, I gave the knife 10 pounds. And it was only 5 pounds. He said that it wasn't the knife. It wasn't فجئت ولا المحل الذي هو جاري في في في نفس في نفس البيت فقلت له يا محمد يعني الصالح في هذا المال فكلي هذا المال فقال أنا والله ما معي فكك خذ خمسة الآن قال اعطيني عشرة وخذ خمسة الآن وبعد الساعة خذ خمسة وبعد الساعة خذ الباقي نقول له هذا حرام المخرج أنت اجعل المال معك في جيبك وقول لصاحب المحل هذا أقرضني خمسة ديدي قرض هو يعرفك تسكن في بيتي تقول له إيه أقرضني قرض خمسة، ستحاسب حاسب تعطي السائق وبعد ذلك تذهب أنت لتفك المال من أي أم تصرف المال من أي جهة أخرى، ثم تأتي إلى صاحل المحل تقول له وإيه يا ذاك الله خيرا خذ إيه مالك؟ فهمت؟ ها؟ فهمت؟ ولا لا يبقى الممكن ها؟ بدلاً ما أقوله بدلاً بدلاً أن يقول لي خذ خمسة وبعد ساعة خذ الباقي أو لا؟ دع خلي دع اجعل هذا المال في جيبك أنت، ها؟ وقول له أقرضني خمس قرض يعني. ثم تذهب بعد ذلك في أي مكان يعني تصرف المال تفكو ثم تأتي بالايه فهمت الحمد لله. الحالة الرابعة والأخيرة. أقسم بالله العلي العظيم إن كان يعني هذا الدرس فهم اليوم فأنتم في خير عظيم. أقسم بالله. لو كان درس لفهم وهذا يعني أظن أنه في فهم فأنتم في خير عظيم لأن هذه المسائل يعني كما ذكرنا من الصعب المكان والأسف درس الربا، او معنى صح معاملات الربا لأن الكثير من الناس للأسف يجهلها نقع فيها من حيث لا ندري نقع فيها من حيث ولا ندري وكم ذكرنا بيع الذهب بالتقسيط وفك المال و والمبادلة وبنوك الصراقة كل هذه أمور شائعة لابد أن العلم العين أن يتعلمها ونحن نتعلم لا نكون كالأرض التي تشرب الماء ولا تخرج لكلأ وين دور طلاب العلم؟ لو مثل في مجالات التواصل الاجتماعي، تلفيس أو في غيرها ننشو لدينا سائل يا جماعة، نعلم الناس الناس يحتاجون إلى من يعلمهم وإلا نحن نتعلم، نتعلم ثم نكون كالأرض التي تأخذ، تقبل الماء ها؟ لأن الأرض أنرع ثلاثة على اختلاف البشر أرض لا تقبل الماء، فهذه كان نفس التي لا تقبل العلم، وأرض تقبل الماء ولا تخرج الكلى. نعم تقبل الماء ولكن لا ليس فيها ثمرة. تأخذ تأخذ ولا تعطي. هذا طلب العلم يحفظ يحفظ ويتعلم ولا ينفع الناس. وخير هذه الأراضي التي تقبل الماء ثم تخرج الكلى وتنفع الناس وتنفع الناس. <تكتبال> نعم حاضر لأسئلة حاضر والله نفتح بقى أسئلة بس نختتم بالحل الرابع وهي نتربع على الحل الرابع والأخيرة إذا اتفق في الجنس واختلف في العلة إذا اتفق في الجنس واختلف في العلة هذه مسألة أو هذه الحالة لا تتصور يعني غير موجودة يعني إيه هل يمكن أو هل يعقل أن صنفي يتفق في الجنس ننظر كده ننظر اللي عندكم أن يكون الجنس واحد والعلة مختلفة لا لا يتصفيق. لأن الجنس لو كان واحد لابد أن تكون العلة إيه؟ واحدة يعني إيه؟ الذهب والفضه جنس واحد لابد أن تكون علة واحدة لا ثمانيه الطمر والبر الجنس واحد فلنفرض تفق في الجنس فلا بد حتما أن يتفق في العلة وصلى الله على النبي وعلى اله وصحبه وسلم